وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ أَوْ كَانُوا عِبَادَتَهُمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَقُّ مَا جَاءَهُمْ هَذَا لَمْ جاءهم هذا سحر مبين ام يقولون افتريناه قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو عالم بما تظنون في